وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم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 وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟